قال والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به الباطل هنا في هذه النسخه جاء بلفظ الباطل وفي بعض النسخ جاء بلفظ جاء الباطل في هذا الموقع ولفظ الفاسد في بدايه كلام المات رحمه الله تعالى عن الاحكام ما قال والمكروه والصحيح والفاسد والمكروه والصحيح والفاسد في بعض النسخ اطلق على المكان الاول لفظ الفاسد وهنا لفظ الباطل وبناء على هذا كانه يشير الى انه لا فرق بين الفاسد والباطل من حيث من حيث المعنى لا فرق بين الفاسد والباطل من حيث المعنى وهذا هو الحاصل عند الجمهور، وهذا هو الحاصل عند الجمهور. الشاهد أن الباطل هنا، نعم، او الفاسد على قول الجمهور، في اللغة هو ضد، ضد الصحيح، والفاسد في اللغة هو السقيم أو الساق نعم. في الاصطلاح هنا قال ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. فتعريفه في مقابلة تعريف الصحيح. فلو قال في تعريف الباطل هو ضد الصحيح أو في مقابلة الصحيح، نعم لكف لأذ. لكنه أراد أن يؤكد لأن المقصود من كتاب هنا نعم التقريب إلى التقريب إلى طلبة العلم، التقريب إلى طلبة العلم. فقال ما لا يتعلق به النفوس. وكذلك لو اقتصر على هذه الكلمة قال ما لا يتعلق به النفوذ ووقف انتهى الاشكال لاننا نعرف ان الباطل ان ما لا يتعلق به النفوذ نعم فانه لا يعتد به ان ما لا يتعلق به النفوذ فانه لا يعتد به وهذا يكون مفهوما لكن ايضا نقول كذلك اراد ان يبين من باب من, من باب التأكيد وليأتي بتعريف كل على على حدثه طيب الباطل والفاسد عند الجمهور بمعنى واحد عند الجمهور بمعنى واحد، وهو كذلك يكون أيضا في المعاملات وفي العبادات كما كما سبق في الصحيح، إلا أن الجمهور يفرقون بين الباطل والفاسد في موضعين يجعلون الفاسد له معنى والباطل له معنى، وإلا في بقية المواضع نعم فإن الفاسد والباطل بمعنى بمعنى واحد بمعنى واحد قالوا في الحج فإنه يفرق بين الفاسد نعم والباطل في الحج فإن الفاسد من جامع مثلا في الحج نعم فإن حجه يكون فاسدا يكون فاسدا ويمضي في فاسده ثم يقضي من العام القابل طيب وأما الباطل نعم فكما مثل الحج إذا ارتد عن الإسلام حين إذن حجه الحج يكون باطلا فهنا فرقوا بين الباطل والفاسد في هذه الحال في الحاله الاخرى قالوا في النكاح قالوا في النكاح فإن النكاح إذا كان بلا ولي فإنه نعم فإنه باطل إذا كان بلا ولي نعم على أساس يسيرون على نقص الحديث أي من رأت إن أنكحت نفسها من غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل طيب واذا كان من غير شهود فهو فاسد على الخلاف على الخلاف فيما يتعلق بالشهود على الخلاف فيما يتعلق بالشهود فلا يفرقون بين الباطل الفاسد إلا في هذين في هذين الموضعين من حيث المسمى ولا من حيث الأثر المترتب نعم يكاد يستوي الامران يكاد يستوي الأمران. وأما الحنفية فهم يفرقون في الأصل بين الفاسد والباطل يفرقون في الأصل بين الفاسد والباطل مطلقا ليس في هذين الموضوعين بل مطلقا إذا أردنا أن نعرف الفاسد نعم الفا... الفاسد هو ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به لكن يجب المضي فيه او يجب التمادي التمادي فيه الاستمرار نعم فهنا يخالف لأن الفاسد ليس على حد سواء. هناك فاسد لا يجب المضي فيه وهناك فاسد يجب المضي فيه مثل مثل الحد أما الاحناف فهم يقولون التفريق بين الفاسد والباطل يظهر نعم من خلال امرين اولا الفاسد هو ما كان في اصله مشروعا ولكن طرأ عليه طارئ نقله من نعم الجوازة الى إلى الفتاة يعني إذا كان هذا الفعل فيه وصف أدى به إلى الفتاة وأما الباطل فهو ما كان من أصله غير غير مشروع وأما الباطل فهو ما كان من اصله غير مشروع مثلا يؤتى بأي مثال نعم فيما يتعلق بأمور المعاملات أي معامله مثلا لو جئنا البيوع مثلا بيع من البيوع نعم توفرت فيه شروط الصحة ما عدا شرط واحد ما عدا شرط واحد فإنهم هنا يحكمون عليه بالفساد يحكمون عليه بالفساد لأن أصل البيع أصل البيع مشروع لكن عرض عليه عارض مثلا ما كان في تقابل الاصل في هذا الاصل في بيع الذهب بالذهب او الفضه بالفضه الاصل عندهم مشروع لكن ما كان في تقابل فهنا يسمى فاسد وهنا يسمى فاسد لكن مثلا لو باع الخامس فان هذا البيع باطل لان اصل بيع من اصله محرم من اصله محرم فالتفريق عندهم من هذا من هذا الباب عندهم من هذا الباب طيب هل هناك أثر مترتب؟ نعم يقولون عندنا أثر مترتب على هذا التفريق أما الباطل فهذا من اصل واضح وأما الفاسد فيمكن التصحيح نعم والاستمرار فيه فيمكن التصحيح والاستمرار فيه بل إنهم يقولون للجمهور أيضا انكم تقعون في شيء من هذا مثل مثل كلامكم فيما يتعلق بتفريق الصفة تفريق الصفة إذا كان هناك صفقة واستمع فيها حلال وحرام نعم أو صحيح وفاسد فإن تفرر يمضى الصحيح ويترك الفاسد مع أنها في عقد مع أنها في عقد واحد فقالوا هنا فرقكم لكن الجمهور يجيبون يقولون فرقنا الصفقه لاختلاف أجناس لإمكان التفريق لكن انتم تقولون فيما يتعلق بالفاسد والباطل أنه يقع على الشيء الواحد ولا يمكن أن الشيء الواحد يفرق لا يمكن أن الشيء الواحد يفرط، فالأحناف الشاهد أن الاحناف يقولون ان الفاسد والباطل يختلفان، فالباطل هو ما كان، نعم، باطلا من أصله، نعم، وأما الفاسد فكان فهو ما كان ما جاء فيه أمر عارض نقله من الصحة من الصحة إلى الفساد، والصحيح والفاسد أصاب أنهما من الأحكام الوضعية. من الاحكام الوضعيه وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى لم يشر إلى هذا بل قرن الصحيح والفاسد بالاحكام بالاحكام التكليفيه وبعض اهل الاصول يقولون ان الصحيح والفاسد من الاحكام من الاحكام التكليفيه من الاحكام التكليفيه لكن الصواب انها من الاحكام الوضعيه لانه لانه من الاشياء التي تترتب عليها الاثار كالاسباب والشروط والموانع وما شابه ذلك وهذه كلها من ايش؟ من الاحكام من الاحكام الوضعيه هو مر معنا سابقا تعريف الحكم الحكم الوضعي